بسم الله الرحمن الرحيم حابيم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم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 الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبل لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا, فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون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 أَمِ اتَّخَذَ مِن مَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا وَضَعَ الرَّحْمَنُ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ مَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ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 وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا الا قال مترفوها ان وجدنا اباءنا على امتي واننا وان على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 فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء براءٌ مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنّه ساهدين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 لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وسررا عليها يتكئون وزخرفا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 فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِم مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ كَا رَاسِ مُسْتَقِيم وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَأَسْأَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنَ الرُّسُلِ نَأَجْعَلُ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إنني فقال إنني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذاهم منها يضحكون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 أوجاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين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 ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم قال قد جئتكم بالحكمه و لابين لكم بعض الذي تختلفون فيه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 ام ابرم أَمْرًا فان مبرمون أَمْ يحسبون اننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون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 ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم لا الله فإننا فكون وَقِيلَ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْبَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ